عنه ونحن اليوم معنا مسألة مهمة جدا في ترجمة حزيفة وقد قلت لكم ان الترجمات تحولت الى باب من ابواب ماذا الدراسة طيب نقول ان الاخر حاجة كانت معنا غزوة إيه؟ غزوة الخندق صاحب السري وتلك منقبة حزيفة الكبرى بما أصر النبي صلى الله عليه وسلم له بأسماء المنافقين كما صح عن أبي الدرداء أنه قال لعلقمة كما صح في الصحيح البخاري يعني أن أبا الدرداء قال لعلقمة أليس فيكم صاحب السر أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره الذي لا يعلمه غيره قال يعني حزيفة يعني حزيفة ولذا كم ناشده عمر يقول أنا من المنافقين فقال له حزيفة لا ولا أزكي أحدا بعدك وفي المستدرك عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن حزيفة فقال علم المنافقين علم المنافقين وسأل عن المعضلات وسأل عن المعضلات فإن تسألوه تجدوه عالما وسأله عمر ذات مرة سأله عمر ذات مرة أفي عمالي منافق يعني في, عم في عمالي منافق قال حزيفة واحد فقال عمر من هو دلني عليه قال حجيفة لا أفعل لا أفعل. لكن عمر ما لبت أن عرف فعزل وهدي إليه قلت بل مؤتمنا عمره على السر وإذا حضر الجنازة يسأل عمر وإذا حضرت جنازة يسأل عمر فإن قالوا نعم حضر حزيفة يصلي عمر وإن قالوا لا يعني لم يحضر حزيفة شك عمر فالبالك عشان في ثق شك عمر فيمسك عن الصلاة عليه طيب هذه جملة الأثار السابتة في هذا الباب ونتوقف عند فقهيات هذه المنقبة والفضيلة الفائدة الأولى أو الفقهية الأولى تفيه فضيلة حزيفة ولا يكون صاحب السر إلا أمينا صبورا واسع الصدر يحكم لسانك لا يجامل شديدا في الحق يضع الكلمة في مكانه إماما وعد ما شئت من الصفات في صاحب السر أمينا إن السر إيه السر أمان صبورا لإن لإنسان الذي يضيق صدره بالسر بما عنده صبر صح يظل السدر إيه السر في صدره ماذا يحرك يحرك في صدره حتى إيه يا بو واسع الصدر صدر واسع لانه يضع السر في مكانه كما حصل بعض من بعضهم ان استأمر بعضهم على سر فقال اسمعت قال له بل نسيت شوف لو اسمعت هل له فصدر واسع يحكم لسانه لان اللسان لسان وفي هذه الفلتات قد يخرج ماذا؟ يخرج السر إماما لأن من صفات الإمام أنه يغرب قالوا لا يكون رجل إماما هو يتكلم بكل إيه؟ بكل ما يسمع انما الإمام إذا تكلمت فإيه؟ ففتش وإذا سمعت فقمش يعني يسمع كل شيء ولكن إذا تكلم ما يتكلم بكل, إيه؟ بكل شيء هذه الإمام هذه منقبة ظاهرة لحجيب قلت وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له دون غير يرفعها منقبة ويعظمها فضيلة أرأيته خص بها دون عمر وآثره بها ما لم يعلم أبو بقر والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أين يضع حاجته يعرف أين يضع حاجته ولذا قالوا فظل مؤتمنا عمره فصلى الله على محمد ورضي الله عن حزيف صلى الله على نبينا الذي ماذا أحسن اختياره ووضع حاجته مكانه ورضي الله عن حزيف الذي ماذا الذي قام بحاجة نبيه طيب المثلة الثانية أو الفقهية الثانية قول حزيفة لعمر لا ولا أزكي أحدا بعدك وقوله لعمر في عمالك منافق ألا يعد هذا هاتكا للشد ليه لا يا عمر لم يذكره فلم يعين واضح طب قوله لعمر أجب يا فيس قوله لعمر لما عمر قال له أنا منهم قال لا ولا أزكي أحدا بعد ألا يعتبر لهذا قد باحا بالسير وهذا كالسير يبا هذك الستر للمصلح والمصلح هنا متعينة لأن هذا عامل يعني يقوم على جمع وهو منافق فإلا هيحصل أي ضيع الزكوات وضيع حاجة المسلمين العامة فعندئذ يجوز هذك ستر بعضهم وهذه مسألة ستأتي معنا لأننا اليوم معنا بحث طويل جدا عن مسألة حفظ السر وجواز ماذا وجواز إفشاء السر للمصحة والحاجة يبا هنا باح به هنا رجل صاحب الجواب أن هنا باح به للمصحة والحاجة لأن الرجل كان عاملا لعمر فلو تركه لضيع ماذا لضيع أموال المسلمين ولضيع الزكوات وشرط العامل هذا أن يكون ماذا أمينا والمنافق ليس أمينا ومن هنا قال إذا ضيعت الأمانة فمن الأمانة جعل الرجال ماذا في أماكنهم فهنا تضيع أمانة المسلمين ولذا ترى النبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر العمال جدا لما جاءه رجل قال هذا إيه هذه الزكاة وهذا أهدي لي فقال له هل جلست في بيت أبيك وأمك مع أن هذا لم يكن حالا له النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشتد هكذا لكن اشتد في هذا الباب في مقام العمال في في باب شدة لما يستأمنون على ماذا؟ على الأموال قول هذه نصيحة للإمام وعمر يومها كان إيه؟ كان إماما فذهب حق البعض لحق الإمام وحق الإمام ماذا؟ أعلى ومن النصيحة أن تبين للإمام حق حال من؟ حال عماله لأن العمال سورة من؟ سورة الإمام الجواب الرابع لك أتكلم عن مسألة أنه قال لعمر ولا أزكي أحدا بعد أنت ها ولد طعب لا مع حد خالص طعب عشان الدرس ها. طبع إن عمر لا يمكن أن يكون من المنافقين بحال فكأنه أصلاً ما ينبغي أن يسأل عمر عن هذا واضح لأن هذه مسألة لا يمكن أن يدخل عمر في عداد المنافق وإذا تتاتي معنا مسألة هل النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه بأسماء جميع المنافقين ها؟ طب لي ألتلاء وأعطيك جائزاً الآن محمد الفاتح أنت تحفظ القرآن ما تحفظ القرآن احفظ القرآن قول يا صحيح لا تعلمه إذا كان نبي نفسه لا يعلم جميع طب هنا سؤال فضل حتى تتحق الجائزة لماذا لم يعلم الله نبيه بأسماء جميع المنافقين يا ولد للمرة الثانية أقول لك اسك هذه مسألة مهمة طب ليه ربنا أنه لا تعلمهم نحن وإن طب ليه يبتليه به ماشي. وإيه ثاني عندك من الجواب لأنه ممكن بعد ذلك إيه؟ يتوب سطر على أقوام لأنهم لا يتوبون وسطر على آخرين تشوف الفخر الرازي على ما فيه قال له رائع جدا إذ هم الطائفتان منكم أن فبعض المفسرين أخذ يفتش ما هي الطائفتان فقال فخر الرازي لما الفضيحة وقد سطر الله عليهما لما الفضيحة وقد سطر الله عليهما وقال إذ هم الطائفة تاني منكم أن أن تفشل فرب العالمين سطر عليهما لأنهم يستحقون ماذا الستر وهناك جواب آخر ليبقى العلم كله عند من عند الله لأن علم المنافقين غيب والله لا يطلع عباده على مطلق على مطلق الغيب وإلا لذهب قوله تعالى ها وما أعلم ولا أعلم الغيب الذي يعلم الغيب المطلق هو من هو الله طيب يجعلوا هذه المسألة معنا عشان نذكرها خلينا في المسألة الأولى قول خوز يا فيصل لا بأس عليه يعني مصلحة أن لا يبقى في صدر عمر شيء من حزيفة بس عمر يعلم أن هذا الترف طيب والجواب عن هذا ولا يكون حزيفة رضي الله عنه ولا يكون حزيفة رضي الله عنه من إبشاء السر أبدا وذلك أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأت منه إلا أن يعلم أنه الكتوم الأمين والقطع فيه قطع في ماذا في النبوه انك بتقول ان النبي وضع سره عند من لا ايه من لا يؤتمن عليه يا ابو مالك شوف الاولاد يا ابو مالك شوف الاولاد دي هذا هو الجواب الاول الجواب الثاني انه قد صحه أنه ظل مؤتمناً طول عمره رضي الله عنه وأرضاه بدليل أن عمر رضي الله عنه ما كان يصلي على جنازة إلا أن يسأل عن حزيفة بما يدل على حفظه السر حتى مات رابعا وقوله لعمر في عمالك منافق يعني واحد ليس من إفشاء السر لما لم يعينه لما لم يعينه عزيفة رضي الله عنه رابعا ولو سلمنا بأن هذا من إبشاء السري لكان ذلك من المصلحة التي تتعين إبشاء السري من نصيحة أولاة الأمر وحق أولاة الأمر أعظم من أعظم الحقوق شوعا خامسا وإنما تعينوا وإنما وإنما ذكروا هذا العامل لما يتعلق لما يتعلق بالإفشاء من مصلحة كبرى لقيام أولئك العمال على الزكاوات والأمانات ومثل المنافق لا يؤتمن وقد وصف في الحديث وإذا اتمن خان وإذا اتمن خان وشأن العامل والشأن في أمر العامل التشديد سادسا وقوله لعمر لست من المنافقين ليس من الإكشاء لأنه من الأصل لا يتصور لا يتصور كون عمر منهم وما جاء في الشرع من تسكية عمر يمنع دخول عمر في عداد هؤلاء سابعا وقول لعمر لست منهم خصوصية لقوله لا أزكي أحدا بعدك ولعمر خصوصية معتبرة الشر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعمر خصوصية معتبرة في الشر من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن فيكم محدثون فليكن عمر سامنا ولا يكون هذا من الإكشاء ابدا لأن الظن بعمر أن يكون منه وإنما أجابه ليريح قلبه ولتطمئن نفسه وذلك من سؤالات عمر له أو من حاح عمر عليه سؤالا عاشرا تاسعا ويحتمل أن يكون عمر ويحتمل أن يكون قد أجاب بها عمر حالة فوات معنى الإفشاء وذلك بعد هلكة جميع المنافقين يعني ممكن يكون بحى بها بعده زي ما إنسان يعبوح لك بسر هل إذا مات يبقى هذا السر؟ يعني واحد ذكر لك أمرا من تسقية النفس شديدا إنه مثلا رأى في منامه النبي عليه الصلاة والسلام وبشره شيئا واتمنك على هذا السر هل يجوز لك بعد موته أن تبوح به ها؟ يجوز لأن المصلحة أو السبب الذي جعله سرا هو مخافة تسقية له النفس وخوفه على نفسه من له من الفتنة لكن لما مات انقطع ايه هذا السبب ولذا ترى أن معاذا لما أخبره بالعلم أفلا أبشر الناس تقول الرواية فأخبر بها معاذ عند ماذا عند موته لأن المعنى الذي اتمنه النبي صلى الله عليه هذا المعنى هو أن يتكل الناس هذا المعنى أصبح ايه لا وجود له بعد أن استقر له الإيمان وثبتت له العقيدة في القلوب واضح فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تمنوا على أسمائهم حال وجودهم فلما هلكوا خلاص انتهى الموضوع فأصبح معنى الإفشاء هناك يكون من عدما وهذا الجواب ليه الجواب التاسع الجواب العاشر سناء علي عليه من قوله علم المنافخين وفي ذلك إشارة إلى أنه لم يبح به بأسمائهم لأحد ورواية أبي الدرداء التي معنى لأنه ليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره إشارة إلى أنه لم يبح به لأحد هذه عشرة وجود فاعية عن حزيفة نعم وهل هنا إذا استحلفه يسقط الحق في حفظ السر لا يسقط طيب ماشي نقول مسألة الثالث ولم يبقى. لم يكن عند حزيف علم علم المنافقين جميعا أو أسماء المنافقين جميعا فإنما كان علما خاصا بقرينة أو بدليل الآية أن الله تعالى قال له لا تعلمهم نحن نعلمهم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بهم جميعا لم يكن حذيف ليعلم بهم جميعا نعم شوف أم أحمد كده في المشكلة ديابه ملك صرح أم أحمد أوه شغل الله يدفع عليك من خدائه النوم النوعية فيه كهرباء عزين والصلاة عند النساء هنا عن محمد. فين المفتاح وروح له أبو ملك ووصلك هو عارف الكهرباء هنا كلها طيب اسأله فين الكهرباء الكهرباء عند النساء هنا عن محمد وروح له ملك فيه كهربا مش في الميكروفون ثانين قلت وانما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا ليكون الغيب ليكون الغيب المطلق علما ربانيا كما قال تعالى قل لا يعلم الغيب السماوات إلا الله سالسا وإنما تتر الله على بعضهم حسنت عن محمد الله يسلم لعلهم يتوبون خامسا وانما تم نفرا الذين هم مرده النفاق وعتاه المنافقين الذين تامر يعني لم يذكروا باسماء الجميع لان منهم من كانوا ضعفا في لكن اعلمه باسماء مرده المنافقين وعتاه المنافقين الذين تامروا عليه لقتله اثناء عودته من من غزوه تبو خامسا وإنما علمه بأسماء بعضهم دون أسماء الجميع لأنه لا فائدة تتعلق بتعيني أسماء الجميع ونعجبني جوابا أحدهم قال يعني كلام كده الشيخ بنباز يطعن فيه قلوه الشيخ ابن ماذا يعرف كذا واللي يعرف كذا واللي يعرف كذا فأجاب أحد إخواننا المدافعين والشيخ ابن ذهل وهل يجدمه علم هذا لبعض شباب الجالس يقرأ الدوريات والنشرات والمخططات العدو وبعدين يتبجح بأن هذا من العلم الواجب بل وأحيانا يلمز العلماء بأنهم لا يعلمون هذا قلوه الشيخ ابن ماذا يعرف يعني مستوطنات يعرف يعني ايه مش عارف كذا يعرف يعرف وهل يلزمه علم هذا اصلا هل يلزمه العلم هذا مالي انا اعلم بمخططات العدو لا مش مخططات كذا وللاسف جعلوا ذلك علما ينصبون له دروسا دروس ودروس ضخمه جدا وللاسف ينتظم فيها عشرات والاف من الايه من الشباب ولما جاني شيخ فاضل ومعه دوريه كده ومكتوب فيها شويه حاجات قلت له على هذا مصدر موثوق به كما قال الشيخ ابن الباني يا اخي احنا نقول لك روى الترمذي بتتوثق قلنا الكتب التي لم تشترط الصح ما بال تثق في ماذا في دوريه ونشر كتب صائح صحفي تائه ضائع يعني اذا كان في الترمذي في الميزه البخاري يقول لك جروى الترمذي التميز معروف عنه التساهل وكتابه في ضعيف والترمز لم يشترطوا الصحة وللأسف يرون ذلك على الناس وكأنها أخبار نزلت من من السماء مباشرة حتى من غير واسطة جبريل عليه السلام هل يلزمنا أن نعلم هذا حتى أن بعضهم صار يزكي نفسه على أهل العلم بهذا العلم سمي علما أصلاً. يقول لك دعوا علماءنا فهم يدرسون الدين وهم مجغلون بشعارك بكذا يعني كأنه خلاص انت المصطفى بهذا العلم والذي معك علم سيب العلماء الدرس ليه فقه الطهارة وفقه الحي عشان انت الملهم الذي يكفينا هذا العلم وهذا الشرف والفضل العظيم فاستدل عليهم بهذه الآية عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بالمنافقين منه من حولي. ما ليبا أنا أعلم برئيس دولة كذا ولا رئيس وزراء كذا ولا مش هارك كما قيل لبعض الدعاة فلان يقول قال له من فلان, فلان هذا قال له ما تدري فلان يا شيخ قال له يا خن البقرة شاب علي ما لنا والعلم بهؤلاء هذا علم ما ينفع فرب العالمين لم يعلموا أسماء جميع المنافقين لأنه لا مصلحة تتعين بأسماء الجميع المصحة تعينت بأسماء هؤلاء ليه؟ لأنهم المتآمرون لأنهم عتات النفاق مرضة النفاق فعينهم له لكن ما لنا مصحة في تعيين ماذا؟ في تعيين الباقي وهذه خمسة أجوبة لهذه المسألة نأتي إلى المسألة السادسة وجوب كتمان السر الرابعة كافة ما وجوب كتمان السر وهذا الوجوب قد ثبت كتابا وسنة وأذلته أشهر من أن تسكر ومن ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل وقيل دخول النار مع الداخلين والآيه نص في وجوب كتمان السر وحفظه كما هو ظاهر من قوله تعالى فخانتاهما فعد إشاء السر ماذا خيانة وثانيا بما أوجب لهما ماذا العذاب وخيل ادخل النار معه الداخلين وسالسا بما جعلهما مثل ماذا مثل سوء وقال وضرب الله مثلا للذين كفروا رابعا بما قرن إفشاء السر بالكفر بما يدل على أنها خصلة ماذا خصلة الكافر والمنافق الدليل السان عتاب الله تعالى على أزواج نبيه حيث قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فجاء العتاب عفى ربه إن طلق فأوعد بالطلاق وجاء العتاب وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه خامسا بما ثالثا بما اخبره الله تعالى وقال نبئني العليم الخبير واطلعه على ذلك وهنا مساله وضع القدر هذا عتاب لأزواج النبي هل يكونوا ما فعلنا من باب إفشاء السر المحرم هن أزواج النبي عليه نعم لسنا معصومات وإنما هن محبوظات فكيف تقول ليس هذا من إفشاء السر لأن العتاب الأصل نزل على مسألة إليه وإن تظاهر إليه بما اتفقنا أن يقولن له إن بفمك إليه لما غفير فالعتاب لاصلي لهذا ثانيا هل النبي لما قال لهن لا اكل العسل كان يريد بذلك ان هو سر كان يريد بذلك سرا يحفظ والا فينا له هذا السر ظاهر الايات واذ اسر لان النبي الاسلامي يعتبر ان كل كلاما كل كلام بين الزوجين يعد ماذا يعد سر ولكن أزواج النبي ما تنبهنا إلى هذا المعنى ثالثا لأنه قال لا أكلنا العسل فاعتقدنا أن ذلك تشريعا لمن للأمة من تحريم العسل فأخبرنا بذلك إذا أكتب دفاعية دفاعية ولا يكون ما فعلنا ولا يكون ما فعلنا من باب إفشاء السر للأسباب الآتية الأول لأنهن ما يعلمن لأنهن ما يعلمن وما ينبغي أن تقول يجهلن فهذا وصف لا يليق بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام لأنهن ما يعلمن أن ما يجري بين الزوجين إنما هو من السر الذي يجب حفظه يعني من الكلام وثانيا لأنهن اعتقدن في ذلك من التشريع يعني من تحريم العسل على نفسه ثالثا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرهن بذلك يعني على سبيل ماذا على سبيل الأمانة والاعتمال والسر رابعا وإنما كان العتاب الرباني وإنما كان العتاب الرباني على ما تظاهرنا عليه واجتمعنا عليه في مسألة ماريا أو زينب أو طلب النفق خامسا ومثل هذا يطوى ولا يروى وجناب النبوة بحفوظ فانتا اين من هذه الدفاعيه الان ذكرنا دليلين على وجوب حفظ السر الدليل الثالث قول وتعالى واوفوا بالعهد واوفوا بالعهد ان العهد ان العهد كان مسؤولا وهذا امر بوجوب حفظ السر لا يخفى لان السر عهد والشؤال والشؤال واقع يعني على حفظ السر ورب العالمين قال في كتابه الكريم على سبيل الزم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وأما أدلة السنة من أن تذكر أشهروا حديث النفاق وإذا من خان وقولوا إذا من خان يشمل السر كما قال الحسن كما قال الحسن إن من الخيانة إن من الخيانة أن تحدث بسر أخير والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صفات أهل النار كما في حديث المستدرك رأيت سفعا يعني سفعا من النساء قد سفعتهن النار ثم قال في وصفهن إذا أتوا منا أفشينا أو إن أتوا قلت وكذا حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في وجوب الستر أو الكتب قال إن الله حي ستير أو ستير يحب الستر قلت يتأكد الوجوب في حق من يأتي وجوب حفظ الأسرار أولا في حق الزوجين لقولي تعالى في الزوجة فالصالحات حافظات قانتات حافظات للغير بما حفظ الله وفي الحديث إذا غاب عنها حفظته ومضت نصيحة المرأة ابنتها ألا تفشين له سر قلت وأشد ما يجب حفظه أو أعظم ما يجب حفظه من الأسرار هي أسرار الوقاع والجماع وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة عند الله إن من أشر الناس منزلة عند الله ومن من شر الناس منزلة عند الله الرجل تفضي إليه امرأته ويفضي إليها ثم يذهب فماذا فيحدث أو تحدث إذا هذا من أوجب ما تعيى الحبز من الأسرار ويتأكد وجوب حفظ الأطرار في حق من؟ الزوجين ثانيا في حق الخادم وفي ذلك حديث أنس رضي الله عنه لما تأخر على أمه فقالت اين كن قال كنت في حاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما تلك فقال انس هذا سر هذا سر فقالت امه لا تحدثنا بسر رسول الله صلى الله وسلم احد لا تحدثنا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قلت وفي مدح أم زرع قاريتها أو قاريتها قالت ماذا لا تبس حديثنا تبسيثا يبقى تأقد حفظ السر في حق من ثانيا الخاذب قلت سالسا في حق الصديق كما جاء في قصة أبي بكر الشهيرة من حفظه سر النبي صلى الله عليه وسلم في حفظة رضي الله عنها في حفظة رضي الله عنها لما قال لعمر ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم رابعا في حق الميت من قول عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فكتم عليه من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين مرة وما يترتب هذا الواجب العظيم إيه؟ هذا الأجر العظيم إلا في حق ماذا إلا في واجب إلا في واجب هذا رابعا في حق من؟ حق ميت هذه هؤلاء أربعة ممن يتأكد في حقهن هذا الواجب طيب المسألة الخامسة جواز إفشاء السر نعم للعبرة آه. هذا سؤال جيد لو حدث من باب العبرة والعظم بدون ذكر لو أطلق من غير تعيين لا حرف كما لو قال كنت في غسل ذات مرة فرأيت ميتا كذا وكذا لكن لو عينه فقد أفشى سر ومضى بمعنى أثر من عزيف في عمالك منافق ولكن من غير ماذا غير تعيين فلو ذكر بعض مشاهداته يعني أحد المغسلين لو ذكر بعض شهاداته من باب العصا والعبره هل يكون بذلك قد هتك السر لا بدليل النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ما باله ما بال اقوام فلا يعد هذا من افشاء السر واذا نتكلم عن جواد افشاء إيه؟ السر اولا جواز افشاء السر قلت يعني في المصلحة العامة كما لو تمالأ قوم أو سر قوم أو تسر قوم في أمر من في أمر قتل أو فاحشة أو سرقة من يعطني وقع شهيرة في هذا الباب ها وقع شهيرة في هذا ممكن هذا صحيح هذا دليل أقوى لأن الدليل الثاني هذا غير ظاهر بقدر ما هذا راجع الدليل وفي وقع مشهورة في التاريخ هنا كانت مشكلة لماذا لم يقتل عثمان عبيد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر قتل من الهرمزان من الهرمزان الذي حضر وقعت اتفاق أبي لؤلؤة المجوس مع من مع غيره لقتل من لقتل عمر فلما لم يخبر الهرمزان اعتبره عبيد الله ماذا مشارك في قتل من قتل أبيه فذهب فيه فقتله ولذا قالوا لماذا لم يقتل عثمان عبيد الله بن عمر بقتل إلى رمضان قالوا لأن الرمضان كان بسكوته وجلوسه بين أبي الألوء والآخرين في مواعدة والاتفاق على قتل عمر اعتبر ماذا اعتبر شريكا اعتبر ماذا شريكا قلت ودليل ذلك في قول الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملع يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج فأخرج إني لك من الناصحين وكذا في إخبار الله تعالى نبيه بالمتآمرين عليه وليس لهؤلاء حق لحق الآخرين كحق الخليفة أو الإمام ممن هم أعظم حرمة ولذا قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وذلك الوجود حال المؤامرة على عمر ولذا لم يقتل عثمان عبيد الله يبا هذا أول ما يجب إفشاء من الإه أو ما يشرع إفشاء من الأسفار إذا كانت هناك مصلحة إه مصلحة عامة مصلحة عامة تتعين بحفظ دماء المسلمين أو حفظ ماذا أو حفظ أموالهم أو حفظ أموالهم ثانياً إذا هذه الأسرار بمنكر يعود على المجتمع والناس كهذك ستر من عرف بالسحر والكهانة كما في وقعة زيد بن أرقم من إخباره النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك المنافقين الذين قالوا لئن رجعنا إلى المدينة لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز لا يخرجن الأعز منها الأدل ثالثا كرح الرواف وأشباههم فيشرع لمن اطلع على حالهم أن يخبر به وذلك لحق الشرع وحفظ الدين وصرف أولئك الدخلاء عنهم ممن تصدر أو تأهل وذلك لعظم حق الشرع رابعا إذا لم يكن على سبيل التعيين وإنما على سبيل النصيحة والموعظة والاعتبار ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام ما بال أقوام من غير تعيين لهم بما يدل على المشروعية ولا يدخل هذا في باب هذك السذ هذك الستر وإفشاء الأسرار نافل المثل الخامسة كلمات زهبية ها؟ السادسة الأولى ويقتم الأسرار حتى أنه ويقتم الأسرار حتى أنه ليصونها ليصونها على أن تمر بباله يعني يبلغ من كتمه السر أنه يصونها من أن تمر قلتو وفيه إشارة إلى أن كتم السر يكون في حفظ الخاطرة وأن لا تتردد الأسرار في النفس لأنه يوشك أن يكون بعدها البوث ولذا قال بعضهم إذ أفشى إليه سرا هل حفزت قال لا بل نسيت قال هل حفزت قال لا بل نسيت الكلمة الثانية قول الفضيل المؤمن يسطر وينصح والمنافق يهتك ويعيث فقر قوله فقر قوله بما قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ورأيت كيف قال الله تعالى في كتابه الكريم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه فما سجن يوسف فما سجن يوسف عليه الصلاة والسلام إلا لما خرجت هذه الكلمات ولذا قال الله تعالى ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآيات ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ونأتي إلى مسألة وهي الستر على أهل المعاطي وقد يستدل لجواز الستر على أهل المعاصي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال من هزال؟ الذي نصح ماعزا أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له زنين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا لك مما صنع والله تعالى يقول فأمسكوهن في البيوت وهذا يعد دربا من دروب الستر عليهم والله حي ستير يحب الستر وقد يستدل وقد يستدل لجواز هاتك سترهم بما هتك زيد بن أرقم ستر عبد الله ابن أبي بن سلول في ما قال في ما قال ما امرنا وامر محمد ما وأمر محمد إلا كما قالت العرب قوا سم من كلبك ياكلك سم كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك وجوّع كلبك يتبع والله لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن هم يا ولد هم من قنب كل واحد يعود في مكان واحد وثانياً مما أوجب الله تعالى من إقامة الحدود وإقامة الحدود لا يكون إلا بهذك ستر أولئك وإفشاء أمرهم كما أمر الله تعالى فيها باللعان والشهاد والشهادة وقد ذكر الإمام بن القيم أموراً ستة أشرع فيها الغيبة قلت وهك الأسرار منها التظلم الغيبة النود نقولك في القيم النود مشرع فيها الغيبة وهك الأسرار منها التظلم وتحزير المسلمين بما ذل على مشروعية هدك سترهم ومن الجمع بين الأذلة يمكن القول بما يأتي الآن بعد أن ذكرنا الأذلة على وجوب الستر عليهم والأذلة على جواد هدك سترهم نخرج من هذا بجمع حسن أولا ولا حق لهم في الستر إذا كان لغيرهم من حق كحفظ مال الرجل وهذا من الشهادة التي أمر الله بها وقال ولا تقتم الشهادة يعني أنت رأيت عاملا في محل يسرخ صاحب المحل وأنت علمت ذلك جزما تقول لا نستر عليه وربنا أمر بستث تبعين حق صاحب المحل وهنا إذا نوزئ حق الأول ولا حق الثاني حق هذا الذي سرق أعظم ولا حق المسروق حق المسروق وهذا يعد من الشهادة التي يجب التي تجب قال الله فيها ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه إيه؟ آثم قلب رب العالمين عده آثما قال فإنه آثم إيه؟ قلبه فعندئذ إذا تعلقت معصيته بمعين بمعين أفسد عليه ماله أو أفسد عليه حقه يسكت هنا حق صاحب ماذا؟ المعصية لحق من؟ لحق الثاني فهذا أول وجه للجمع أما من كانت معصيته على نفسه فعندئذ يتعين الستر إيه؟ الستر عليه يتعين الستر عليه إذا أولا أن لا تتعلق معصيته بحق, بحق غيره ثانيا من طلب للشهادة فلا يحتج بالستر أو بوجوب الستر لأن وجوب الستر ها هنا عرضه واجب أعظم منه وهو وجوب الشهادة ثالثا المجاهر والمجاهر لا حق له في الستر لأنه هو أصلا فضح نفسه وفي الحديث حديث ابي كل امتي معافى الا المجاهرين كل امتي معافى الا المجاهر وان من المجاهره وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح وقد ستره في الله فقال يا فلان عملت البارحه كذا وكذا فهذا لحق له في الستر لماذا؟ لأنه أصلا فضح, فضح نفسه وأسقط حق نفسه بنفسه ولذا ذهب زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهتك ستر ابن سلولي لأنه هو أصلا قال الكلمة فين؟ في جمع قال ما أمرنا؟ وأمر محمد إلا كما قالت العرب الأول سم من كلبك يأكل يبه هذا يستحق الستر هو أصلا قال الكلمة فين في جمع قال الكلمة في جمع من الناس فلا يستحق الستر واضح ولذا شوف النبي عليه الصلاة والسلام سطر على ما عزه وسطر على المرأة التي زن بها ما عزه وهذا سؤال لم يستفصل عنها ليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن معزا ما سطر ماذا نفسه ولأن معزا سطر على هذه المرأة ولأن معزا جاء بنفسه فإذا المجاهر لا حق له في ماذا في الستر رابعا ولا حق لأهل الفساد والشرق في الستر يعني الذين صار الفساد حالا لهم وصارت الفاحشة عملا لهم كأهل القوادة ونحوهم ولذا قال الله تعالى في فضح عبد الله ابن أبي بن سلون ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أردنا تحصنا يعني هؤلاء لا يستحقون السطر عليه لما ماذا صاروا من ايه متاكابر مجرميها حمك الله ومن صارت الفاحشه ماذا ديدانا له وفعل لا وهو له فهذا ما يستحق الست عليه بكثره مواقعه ماذا الفعل ارحمك الله قلت والناس ليسوا على حال واحده فلا يكون فلا يكون الحكم الشرعي فيهم واحدا والله المستعان هنا اتوقف وقفات سريعه عاجله ما قال يوسف عليه الصلاه والسلام هي راودتني عن نفسي فيوسف نالمى هتك سترة ولا لا هتك سترة طب ليه ولا نجعلها مساء العارضة طب اكتبوها مساء العارضة هذا المسألة السابعة سأسمع لك ما يشعر قول يوسف عليه الصلاة والسلام طيب بعد الاذان نتكلم وقعت يوسف عليه السلام وقعت زيد الذكر <تصفيق> مستحاضه ليه قال يسين القلم بتاعك <تصفيق> حاضر خاصه التركه ليه تركه ثلاث نساء او زوجات عشان نميز الايه اكتب الأولاد للذكر مستحفظه إيه لونسياني هنيجي إلى تركة مين أحمد هم من أحمد مار قبل ولا بعد يبا تركة أحمد, أحمد أوليسها مين إخواته هنا احمد له إيه من من عائل له أخيم من أمه ماشي له أخيم من أمه. وباقي الايه اخوات الاخوه الام يرثون نادي امي السعدي يرثون فرضا للثلث الثلث هيروح لمين للدول ام موجوده والام الثلث تمام والباقي اللي هو الثلثين على مين على التخذه بل همش علاقة بسك تحت بارد الله شيء زايد انت توجز تركت رجل متزول سلاسة ساعة يعني أمل في أمل برد والأمل لا ينقضي <تصفيق> كيف هي؟ قال الثلاث نساء مش كل واحدة ثمن مش كل واحدة ثمن لا. لأن الثلاث نساء بيعاملوا معاملة ايه؟ الواحدة واخذ ذلك معاملة ايه؟ الزوجة الواحدة ده من باب ايه؟ التسوية شرعة طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه نأتي إلى الوقع الثانية وهي وقع زايد بن, بن أرقم في هدكه ستر عبد الله بن أبي بن سلول وإشائه ثرة والجواب عن وقع الزيد بن أرقم من وجوه الأول أنه كان غلاما ليس مكلفا ولا يجري عليه قلم ثانيا هو ثقوط حق عبد الله بن أبي بن سلول في الستر لحق النبوة وحق النبوة أعظم أو لحق الإمام ثالثا إن عبد الله بن عبيب بن قالها أصلا في جمع من من الناس فهو فضح نفسه رابعا وفي الوقعة من الخصوص ما لا يخفى وذلك في نزول الكريم شاهدا لزيد بن أرخم المثل الأخير التي معنا في مسائل هذك السطر وهي موت صاحب السر هل يسقط حق صاحب السر بموته أم أن حقه تابت فلا شك أن حظ حزيف السر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل عليه متمنا كما جاءت الرواية تدل على أن حق صاحب السر ماذا لا يسقط بموتي قال الحافظ ابن حجر وفي المسلة اربعة اقوال هذا ليس كلام الحافظ بنصر انه يستحب يا ولد ارجع الوراء ارجع الوراء اولا ارجع الوراء اذا كان في ذلك من تسكية أو سناء أو مدح فيستحب فيستحب إفشاء السر كما لو في الأمر من تعزية أهله وتصبيره إذا أول مأباب أو أول مسألة هنا معنا أو أول قول وهو إفشاء ماذا إبشاء سر الميت إذا كان فيه من من تسقية وسناء عليه كما لو فيه من العداء لأهل الميت ويدخل في هذا الغسل لو مبشرات في الغسل وقد رأينا هذا فعل السلف أنهم فيما يذكرونه من السناء على رجل ما يجدون في ماذا في غسله كما ذكروا عن بعض السلف مات فكان يشير إليهم بماذا بتخليله بتخليل أصابعه تخليل أصابعه فهذا مما يجود ثانيا ومما يحرم وثانيا قد يحرم مما يكون فيه من هك السثري وإشاعة المنكر والفساد ثالثا يجوز اذا لم ت... اذا فاتت مصلحه اذا فاتت مصلحه الكتم اذا فاتت مصلحه ماذا ايه يعني هي أخوال نقل الحافظ بن حجر عنهم والذي يظهر أنه يرى مذهب الجمع ممن قال بالتحريم مطلقا أو ممن قال بالجواز مطلقا فنقل هذه الأخوال إنما نقلها جمعا بأنه يقرح حينا كمذهبه في الطلاق لأنه مال إلى مذهب الجمع من أن من الطلاق ما يحرم ومن الطلاق ما يكراه من الطلاق واضح وهذا جمع به أقوى الأهل العلم ممن قال بكراهة الطلاق مطلقا وممن قال بجواز الطلاق مطلقا بل وزاد عليها أن من الطلاق ما يستحب واضح فثالثا وهو إذا فأتت مصلحة الكتم كأنه سره بشيء إن قطعت مصرحته فيجوز إفشاءه يقول جواز ماذا إذا تعلق في الإفشاء من مصلحة. كما ماذا في وقعة معاذ أفلا أبشر الناس لما إن قطعت المفسدة أو أن المفسدة هنا ذهبت وهي مفسدة أن يتكل الناس أخبر ماذا معاز ويقوي هذا أن معازا أخبر مخافة الإثم أن يموت ماذا بعلم قد كتم رابعا الكراها إذا لم تكن هناك مصلحة متعينة في الإفشائي او كان في الإفشاء من مفسدة مظنونة بقي الافشاء على أصل الحكم وهو المنع بقي الافشاء على أصل الحكم وهو المنع وإن نزل إلى ردبة أدنى أو إن ارتقى إلى درجة الكراهة وإن ارتقى إلى درجة ماذا الكراه طيب يبا هذه آخر مسألة وهي معنى مسألة بشاء السر وننتقل إلى قطعة أخرى من ترجمة حزيفة وهي خبير الفتن وطبعا هذا ما سوف يكون محل لدراستنا في الغد إن شاء الله تعالى وهي هذه القطعة من ترجمة جوسيفه وهي اطلاعه على الفتن والمعضلات وما تعلق بهذه المساله من فقه ان شاء الله تعالى يكون في الغد